ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الم نخلق ഫാൽ ന ഹുഫി റം മാ ഫർ ഫാദരൂയൗ മിബ അലം നജഅലിൽ അർദ കഫാതാ അഹ്യാന വ അംവാതാ വ ജഅൽനാ ഫിഹാ റവാസിയ ഷാമിഖാത്തി വ അസ്ഖയ്നാകും മാഅൻ ഫറാതാ വയില യൗമ ഇദില്ലിൽ മുകദ്ദിബിൻ انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يوم يذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم يذل للمكذبين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 وَفَوَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ഊല വൈ ലു യു മീൽ മുഖീ സബിഐ ഹീസി بعده يؤمنون